أسير يأسر القلوب في بيت الحارث بن عامر بمكة تثقل أصفاد الحديد خبيب بن عدي قبل إعدامه كانت ابنة الحارث بين وقت وآخر ترمق هذا الأسير الذي خطف قلبها أذهلها ذات يوم مشهد غريب حين حدقت بعنقود عنب بيده، غيرها ذلك العنقود وهي لم تذق من أين حصل خبيب عليه؟ فمكة ليس بها عنب، بل الموسم ليس موسم عنب. أدركت أنه مقطوف من عالم آخر، فقالت. ما كان إلا رزقا رزقه الله خبيبا حان يوم إعدامه فاستعار منها موسى حلاقة ليتزين للجنة ذهبت الفتاة وأحضرت الموسى ومدته له ثم انخرطت في عمل منزلها بينما كان طفلها الصغير يلهو بقربها درج الطفل ثم وقف يتأمل ببراءة هذا الأسير الطيب الذي ابتسم له ولاعبه فلان الطفل وألقى بجسده الصغير عليه وتقلب في حضنه في تلك اللحظة افتقدت الفتاة حركة طفلها فتذكرت الموسى فهرعت كالمجنونة نحو مكان الأسير وإذا بها تتسمر تتسع حدقتها أمام مشهد يكاد يوقف قلبها طفلها على فخذ خبيب والموسى بيده واليوم يوم الثأر كان سكوتها يتوسل وكانت عيناها تناشدانه الرحمة فنظر إليها وشعر بمسافات الوجع التي قطعها قلبها فطم أنها وقال أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله تعالى فأدركت رقي الثقافة التي تشربها وتحضر الدولة التي هو من جندها فقالت ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب؟ مرت الساعات وإذا بأصوات الرجال تخالط أصوات الحديد والسلاسل وهم يحركون خبيبا ليعدموه حان الرحيل فساروا به يرسف في قيوده حتى أخرجوه خارج الحرم ولما توقفوا تأهب خبيب للقاء ربه فالتفت إليهم وقال دعوني أصل ركعتين فتركوه فكبر وصلى صلاة مودع لهذا العالم ولما سلم التفت إليهم ثانية وقال لولا أن تظنوا أن ما بي جزع من الموت لطولتها ثم دعا عليهم فقال اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا ثم قتل حماسهم بأبيات قال فيها فَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَى أَيِّ شَقٍّ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الإِلَهِ وَإِنْ يَشَأْ يُبَارِكُ عَلَى أَوْصَالِ حُلْمٍ مُمَزِّعِ أَحْرَقَتِ الأَبْيَاتُ وَثَنِيَّ يُدْعَى أَبَا مَيْسَرَهْ فالتقط حربة ثم وضعها بكف طفل من أطفال الحارث يدعى عقبه ثم قبض على يده الصغيرة وعلى الحربة معاه ثم طعن خبيبا بها تفجر دم وحلق خبيب شهيد نحو رفاقه.